أحد عشر استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك رحلة إلى قريتي أنا طالب في الصف العاشر اسمي محمود عندما دخلنا عطلة نصف السنة سأل أبي قائلا أتفضل القطار أم الحافلة للرحلة إلى القرية؟ قلت له إنني أفضل القطار بعد أسبوع ذهب أبي إلى محطة القطار لشراء التذكرة. وعندما حان وقت السفر تحرك القطار في وقته وبعد ثلاث ساعات وصلت إلى قريتي. اولا زرت مقبرة الأعيلة ثم ذهبت إلى بيت جدي وشعرت بالسعادة كثيرا. العلاقات الاجتماعية في القرية والأخوة والتعاون بين أهل القرية منتشرة قضيت اياما ممتعة فيها وأخيرا قلت لجدي إنني سأزوره في السنة القادمة أيضا